بل قالوا والضاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم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 فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين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 فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وَمَا بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا بَلْ نُقْذِفُ بِالْحَقِّ على الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ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 وَمَا هُ سَلَامٌ قَبْلَكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا نَعْبُدُ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عباد لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون اعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وَمَنْ يَقُل بِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهُمْ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَا لَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَا كُلُّ شَيْءٍ حِينٍ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ تَمِيدُ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ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 وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُهَا هَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ قُلِ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْآجَلِ لَيَصُدُّنَّ عَنْهُ أَبْصَارَهُمْ وَلَا يَحِسُّوا بِهِ كَمَا حِسَّتْهُمُ النَّارُ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 فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلوكوا بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر انفسهم لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم من يصحبون بل متاع الاؤلئك واباهم حتى طال عليهم العمر افلا تأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئم السَّدُم نَفحَةُم مِن عَذَابِ رَبِّكَ ل قُول لا قُول وَلَنَ إِ كَُّوَالِنين وَنَغَ المَوازينَ القِسوَ يَْومِ الْْنَامَ فَلَا تُغْلَمُ نَفْسُ شَيك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 بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه وفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين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 تَنَبَّلَ بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بل رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ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 لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبير هم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قالا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون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 وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبح له الضير وكنا وَعَلَّمَ نَاهُ صُنْعَكَ لَبُوسًا لَهُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُم شَاكِرُونَ وَيَسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي فِيهَا وَكُن بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه وأني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين استجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله واتيناه اهله ومثلهم معه رحمه من عندنا وذكره للعاملين واسماعيل وادريس وذو الكفل كلهم من الصابرين وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّا أَنْ لَنْ نَقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إله إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ, سبحانك إِنَّ كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تدرني فردا وأنت خير الوارثين فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم وبينهم كل إلينا راجعون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 فُتِحَتْ يَا جُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَإِذَا تَرَبَّلَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَلٍ لَمَا أَنْتُمْ لَهَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَٰ وَكُلٌّ فيها خالدون لَهُمْ فيها سفير وهم فيها لا يسمعون إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ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 ورطي السجل للكتب كما بدأناه ولخلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فقل آذنتكم على سواء وإن أدري قريب أو بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين